إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَطَمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِنُونَ أُولَئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ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 إنما مثَلُ الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض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 قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل لله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنات فكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل لله يهدي للحق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 Quan Hua biunaka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 فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِنْ أَجْرٍ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُصْلِمِينَ فَكَذَبُوهُ فَنَجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَأَضُلْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذِرِينَ